اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إنما المؤمنون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 عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم الله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 ولبضالين آمين إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنتم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 أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم بل الله يمن عليكم أن هداكم بالإيمان إن كنتم صادقين إن الله يعلم غيب السماوات